يا زي انا بصاح قبل ما نودعني يا بصاح قبل ما نودعني تعال اليوم هذا اليوم تعال وداعمني بعد ساعه بعد ساع الوداع يفوق ويشوفني على الغبره مخدم ويشوفني على الغبره الغبره ترى انت اللي تكره صاحب الزمان وياك اليوم تعزيه انت اليوم صاحب الزمان حاسر الرأس محلل الأزرار يبكي وينادي وجده وحسينه وحسينه اللي فات صارخا كل النساء ودارا بيه دور الجفن بالعين كل وحده اسمع كل وحده تساعد صوت يا حسين اعودها وياها كل وحده يا يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا, يا. أخذ والله ما اقدر اصبر دار الخيمه وعاين سكينه دا وعايه نسك دا يا ناس فيها سكانه ام هذا الضر ايش مهما وما حزينه ترد عليها قلبي يا شكني كسرتي قلبي اسمع اسمع شو يقول لها يا لا تولين بوجودي يا لا تولين بوجودي كثرت القلاب من عندي دهودي بعد عيني عيني علي بن ناح جودي وعلي واني وديني اللي اهتيات وعلي واني واني اللي اهتيات يا ابو يا حسين لا تخفي علي بسالك سؤال يا عبد الله يا ابو يا, يا يا ابو يا لا تخبي عليا هذه روحتك له بعد جاي يا ابويا انت رايح هاي هي يا اسدنا ويا ما قدرت اصبر اي والله اسدنا ويا يا يا, يا مقدرس يلا نوح وياها ويا سكينها يا بو يا حسين كل احنا فدا الراحنا لك الفدا يا أبا عبد الله يا بو يا حسين كل احنا فدا اخذنا للقبور يا حسين ويا يا يا وقعد اثناك وقول ان سافر يوم ان يشتر. ايه وقول ان